وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهَٰذَا إِلَّا قُرْآنٌ فَهَلْ تَدَّبَّرُونَ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نفسي إلا ما يوحى إلي إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ماذا سَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ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 قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا هُوَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُخْفِيَ شَيْئًا ۚ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنَ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 معكم من المنتظرين